الحمد لله الولي الحميد يحيي ويميت بيده الخير ومنه الخير وهو على كل شيء قدير أحسن بنا إذ مد في أعمارنا ومتعنا بقواتنا حتى بلغنا مواسم الخير وأيام العشر وأعاننا على الخير فله الحمد لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسعت رحمته كل شيء فكتبها لعباده المؤمنين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله بشرنا وأنذرنا وبلغنا دين ربنا ونصح لنا وأشفق علينا فجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين خير الجزاء وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يستبقون إلى الأعمال الصالحات استباق أهل الدنيا إلى دنياهم وقد جعلوا زمانهم كله في طاعة الله واجتنا بمعصيته وعلى التابعين لهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعتبروا بمرور أيامكم وانقضاء شهوركم وأعوامكم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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أيها الناس إن كان موسم الحج والعشر وعرفة والأضحية قد انقضى بما أودع العباد فيه من أعمالهم فإن الإنسان لا ينقضي عمله إلا بالموت ويكتب عليه فيما بقي من عمره ما عمل من خيرٍ وشر. ولهذا أمرنا ربنا جل جلاله بان نجعل نهايه سعين الموت فلا يوقفنا عن العمل الصالِح الا هو واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واهل الإيمان يتزودون من الاعمال الصالحه كما ان اهل الفجور والعصيان يكتب عليهم ما يعملون من سيئات روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان إن قطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقةٍ جارية أو علمٍ ينتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له رواه مسلم فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الموت هو قاطع العمل لذا كان طول عمر المؤمن خير له لتزوُّده من الطاعات واكتِسابه الحسنات فكرِه في حقه أن يتمنَّى الموت أو يدعُوَ على نفسِه به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنَّى أحدُكم الموت ولا يدعُو به من قبل أن يأتيَه إنه إذا مات أحدُكم انقطع عمله وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا رواه مسلم ولكن كثيرا من المسلمين في غفله عن عن, عن, عن هذه الاحاديث العظيمه وما تحويه من معان جليلة فلا يعرفون من نعمه بقائهم في الدنيا ومد الله تعالى لهم في اعمارهم الا انهم إلا أنَّهم بقوا للتمتُّع بالشهوات وجمع الحطام والتكاثُر في الأموال والأولاد والعمل للدنيا وهي تفنى وهم عنها زائلون مع تفريطهم في عمل الآخرة وهي تبقى وهم فيها مُخلَّدون فاجتهدوا فيما كُفوا وغفلوا عما كلِّفوا إن الله جلَّ جلاله لا تنفعه طاعاتنا ولا تضُرُّه معصِيتُنا كيف وهو الغنيُّ عنا وعن العالمين وقد قال سبحانهُ في الحديث القُدسي يا عبادي إنكم لن تبلُغوا ضُري فتضُرُّوني ولن تبلُغوا نفعي فتنفعوني رواه مسلم وفي كتاب الله ان تكفُروا فإن الله غنيٌّ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وهو سبحانه غني عن تعذيبنا وإرهاقنا ولذا اختار لنا من الدين أحكمه وأحسنه وأيسره ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وفي الآية الأخرى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ولم يكلفنا جل جلاله وتقدست أسماؤه من الأعمال ما لم نطق ودعاه المؤمنون فقالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فقال, فقال عز وجل قد فعلت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يملُّ حتى تملُّوا وإن أحبَّ الأعمال إلى الله ما دام وإن قلُّ رواه البخاري ومسلم وكما انه جل جلاله لم يعذب البشر في الدنيا الا بما كسبت ايديهم وما يعفو عنه أكثر ايها المسلمون لقد كان سلفنا الصالح مع كثرة عملهم وشدة اجتهادهم يخافون من عدم القبول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 وهم لها سابقون ورِضَ العبد بطاعته دليل على حُسن ظنِّه بنفسه ورِضَ العبد بطاعته دليل على حُسن ظنِّه بنفسه وجهله بحقوق ربه وعدم علمه بما يستحقه الرب جلَّ جلاله وبما يليق أن يعامل به قال ابن القيم رحمه الله الرِضَى بالطاعة من رعونات النفس وحماقاتها وارباب العزائم وارباب العزائم والبصائر اشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه فحذار يا عباد الله أن تغتروا بعملكم حريٌ بالطاعة المح فحريٌ بالطاعة أن تقود إلى طاعة أخرى شكرا لله ويخشى من المعصيه أن تولد معصيه أخرى جعلنا الله وإياكم من الشاكرين ومن اهل الطاعة والاستقامه وأعاد علينا مواسم الحج والأضحيه وعرفه ونحن في أمن وأمان وعفو وعافيه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 والتابعين لهم بإحسان أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأديموا طاعته واستغفاره يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أيها المسلمون أشكر الله تعالى على ما مَنَّ بهِ عليكم من يومِ عَرَفَة والتوفيقِ للهدي والأضحية والحج والأعمال الصالحة واشكروه سبحانه والهجُّ بدعائه أن يتقبَّل أعمالكم وأن يُصلِح قلوبكم فإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم واشكروه إذ هداكم للعيدين الشرعيين وقد ظل عنهما أكثر البشر ومن شكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة الاقتصار على العيدين الشرعيين الفطر والأضحى مع, مع عيد الجمعة الأسبوعي وعدم إحداث أعياد أخرى أو المشاركة فيها مهما كانت مناسباتها ومهما زيَّنها وسوَّغها المسوِّغون فإن الأعياد من الشرائع ولا, يحل أن يبتدع الشرائع ولا يحل للناس أن يبتدع الشرائع وإنما تُؤخذ الشرائع من دين الله تعالى من كتابه عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا كان ذلك, ذلك افتياتًا على الله في شرع شيء لم يأذن به وقدَّم الله جلَّ وعلا المُشركين بما يشرعون لأنفُسهم وأتباعهم من الشرائع والمناسِك فقال سبحانه أم لهم شُركاءُ شرعُوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وأخبر جل وعلا أن لكل أمةٍ من الأمم شريعتَها ومنهاجَها لكل أمةٍ لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجَا وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وأتباعه هي شريعة الإسلام والإسلام في باب الأعياد قد فرض العيدين الشرعيين مع عيد الجمعة وأبطل ما سواها من الأعياد فلا يحل لأهل الإسلام, فلا يحل لأهل الأس... الإسلام أن يستبدلوا بهما سواهما وإلا كان ذلك من عدم شكر نعمة الله على ما هدانا للعيدين الكبيرين وهو من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وذلك سبب دراس الشريعة وغربة الدين وسيادة الجهل وتحكُّم الهوى كما هو واقعٌ في كثير من بقاع المسلمين الذين تهاونوا في مسألة الابتداع في الدين حتى حلَّت البدعة محلَّ السنة والضلال مكان الهدى والجهل بدل العلم نسأل الله جل وعلا أن ينصرنا بالحق وأن يبصرنا به وأن يعيننا على التزامه وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وإيمانها وأن يصلح ولاة أمرها وأن يجعلهم هداتا مهتدين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وان يعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم فرج هموم المسلمين وغمومهم واكشف ما نزل بهم يا ذا الجلال والاكرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه